قلوا حي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدين الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وَإِنَّا ظَنَنَّ أَلَمْ تَقُولَ لِلنَّسُ وَالْجِنَّ عَلَى اللَّهِ كَذِبَاءُ وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ النَّسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنَّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَإِنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مَلِيئَةً حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَإِنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِالسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعَ لَن يَجْدَ لَهُ شِهَابَ الرَّصْدَ وَإِنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ نُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَم رَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا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 وَإِنْ نَّمَا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَإِنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنِ اسْتَلَمَ الشياك تحروا رشدا، وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطباء، وألا واستقاموا على الطريق لأسقينهما أن غدقا لنفتنهم فيه، وَمَن يُعْرِضَ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ نَسْلُكُ عَذَاباً صَعِداً وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قَالَ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا ونشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولنجد من دونه ملتحدا إِلَّا بَلَغَ مِنْ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ ورسوله فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى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 إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا